قال رحمه الله فلما كان من الغد فقدمهم دقيانوس فالتمسهم فلم يجدهم أو فقدهم فلما كان من الغد فقدهم دقيانوس, أو دقيانوس فالتمسهم فلم يجدهم فقال لبعضهم لقد ساءني شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا لقد كانوا ظنوا أن بي غضب عليهم غضبا عليهم لجهلهم ما جهلوا من أمري ما كنت لأحمل عليهم إنهم تابوا وعبدوا آلهتي هذه توبة للشيطان وليست للرحمن إنهم تابوا وعبدوا آلهتي هذا ليست بتوبة بل هذا هو الكفر المحض بالله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعود إلى عبادة الأوثان بعد أن جاه الله سبحانه وتعالى منها وهذا الجاهل فظن أن هذه العبادة التي ينبغي أن تعبد وكم من جاهل من أمثال هذا الجاهل الحاكم يظنون أن هؤلاء تقربهم إلى الله زلفاء وأن تنفع وتضر وتجلب وتدفع كله بسبب الجهل وهم ربما يقولون لا إله إلا الله ولم يفهموا حقيقتها ومعناها الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الحقيقي للا إله إلا الله التي هي من ركنين عظيمين النفي والإثبات تجد هؤلاء الجهال ربما يظنون أنهم يحسنون صنعه بعبادة هذه الآلهة كما زعمت قريش أنها ما تعبدهم إلا لتقربهم زلفة إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فقال عظماء المدينة ما أنت بحقيق أن ترحم قوما فجرة مردة عصاة لا إله إلا الله انظر إلى قلب الحقائق هؤلاء الشباب الموحدين أو الشباب الموحد الموحدون صاروا عصاة وفجرة ومردة إلى آخره وهذا المستقيم الطائع لله الفاجر هذا ومن معه ممن يقرر به تذر موسى وقومه ليسدوا في الأرض ويدركوا آلهتك تذر موسى وقومه ليسدوا في الأرض ويدركوا آلهتك لا إله إلا الله من هذا الباب وهكذا ما عاب عليه أو معاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به أنه جائس في أحلامنا إلى آخر ذلك وهذه الشنشنة من قبل ومن بعد على الصالحين من لدى النوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمدهم حول هذا يرمون أهل الحق بمثل هذه الأشياء التي هم أبعد ما يقولون عنها ليتوصلوا لي إلى استحلال دمائهم وليقتلهم وتعذيبهم وتشريدهم حتى يصدقهم الأغمار من أغوامهم ممن ربما أحسنوا الظن بالصالحين فيحاولون دفع هذا الحسن الظن الذي عندهم وأنهم فجر وأنهم مرد وأنهم قاتلوا الله هؤلاء الفجر قال قد كنت, أو قد كنت أجلت لهم أجلاً ولو شاءوا لرجعوا في ذلك الأجل ولكنهم لم يتوبوا فلما قالوا ذلك غضب غضبا شديدا محرشون هؤلاء ثم أرسل إلى آبائهم فأتى بهم فسألهم عنهم فقال أخمروني عن أبنائكم المردى الذين عصوني وتوعدهم بالقتل فقالوا له نحن فلم نعصك فلم تقتلنا بقوم مرده قد لهبوا بأموالنا فأهلكوها في أسواق المدينة ثم انطلقوا وارتقوا إلى جبل وهذه أيضا من سياسات الفجرة الضغط على الصالحين بآبائهم وأزواجهم وأبنائهم إن لم يتمكنوا من وصول إليهم ضغطوهم في الرجوع بآبائهم أو بأزواجهم أو بغير ذلك. حتى يرجعوا وإلا عندنا هؤلاء الذين هم تعلمون أحبائكم نضغطكم بهم سنقتلهم سنفعل فاحشة معهم حتى يرجع المسكين ويضعفون أسأل الله العافية قال ثم انطلقوا وارتقوا إلى جبل يدعى بخلوس فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وجعل لا يدري ما يصنع بالفتية فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم وأراد الله أن يكرمهم ويجعلهم أن يكرمهم ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم أو تستخلف من بعدهم لأمة تستخلف من بعدهم وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الغبور فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم كلهم من أجل حمايتهم الله سبحانه أراد حمايتهم حتى لا يطلع عليهم بعد ذلك يرون الكهف مسدودا فلا أحد يظن أنه فيه لكن الله علم هذه من إسرائيليات هل سد الكهف أم بقي الكهف مفتوحا الأصل أنه بقي مفتوح على ما هو عليه وهذا أعظم في الآية وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريم فيها وأن الله يبعث من في القبور فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم وقال دعوهم كما هم في الكهف يموتون جوعا وعطشا ويكون, ك... ويكون كهفهم الذي اختاروا... اختاروا قبرا لهم وهو يظن أنهم أيقاض يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله أرواحهم وفات النوم وكلبهم باصط ذراعيه بباب الكهف قد غشيه ما غشيه غشيه ما غشيه من الأمر العظيم فإبهام ماء الموصولة أو إبهام ماء على الإطلاق يدل على تعظيم هذا الشيء فغشيه من اليم ما غشيه مثلا فهذا من هذا الباء. أو من اليم ما غشيهم للتعظيم وتفخيم الأمر فغشيه ما غشيه كما هنا قد غشيه ما غشيه أي أمر عظيم يتقلبونا ذات اليمين عيد وكلبهم باسط دراعيه بباب الكهف قد غشيه ما غشيهم من النوم نعاس إلى آخرة يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال ثم إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما اسم أحدهما يندروس, يندروس واسم الآخر روناس تم أن ان يكتبا شانا وأنسابهم وانسابهم واسماؤهم وخبرهم في لوح من رصاص ويجعلاه في تابوت من نحاس ويجعل التابوت في البنيان وقال لعنا وقال نعلنا الله أن يظهر على اولئك الفتيه ان يظهر عليها اولئك الفتيه قوما او يظهر ان يظهر عليها قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عنهم حين يقرأ هذا الكتاب خبرهم ففعناه بنيا عليه فبقي دقيا نوس ما بقي ثم مات هو وقومه وقرون بعدهم كثيرا وخلفت الملوك بعد الملوك مستريح ومستراح منه ويأتي الفرج بعد ذلك الشخص يصبر لا يستعجل الأمور هذا الملك سيذهب هذا الطاقية ولا تتعرض له فإنه معه حديد ونار وسيبيدك يبيد من معك لكن تركام راه إلى الله سبحانه وتعالى سيبيده يهلكه يهلك من معه ويجعل الله لك فرجا ومخرجا فلا تستعجل الأمور قبل أوانها فهذا الملك لا شك أنه ذهب وبقي أصحاب الكهف في عز ومنعه وخرجوا مع ذلك وعظمهم قومهم التعظيم غير الشرعي وبنوا عليهم بريانة وصالوا يعظمونهم ويعتقدون فيهم الأولاي أهل الله حتى غلوا وتجاوز الحدود فيهم وقال عبيد بن عمير كان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوي ذوائب مطوقين مطوَّقين مسوَّرين ذوي دوائب كان أصحاب الكهف فتياناً مطوَّقين مسوَّرين ذوي دوائب وكان معهم كلب صيدهم فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي عظيم وموكب وأخرجوا, وموكب وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدونها وقد غذف الله في قلوب الفتي الإيمان وكان أحد مزير الملك فامنوا واخفى كل واحد منهم ايمانه قالوا في انفسهم نخرج من بين اظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب لا يصيبنا عقاب بجرمهم والشر كما يقال اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظنوا انهم خاصه لا يصيبنا عقاب بجرمهم فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل شجرة فجلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده فرجا فرج أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك ثم خرج الآخر فاجتمعوا إلى مكان فقال بعض لبعض بعض ما جمعكم كل واحد يكتم صاحبه إيمانه مخافة على نفسه ثم قالوا يخرج كل فتى فيخلو بصاحبه ثم يفشي كل واحد سره إلى صاحبه ففعلوا فإذا هم جميعا على الإيمان وإذا كهف في الجبل قريب منهم قال بعضهم من لبعض فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فدخلوا الكهف معهم كل صيدهم فناموا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وفقدهم قومهم فطلبوهم فعم الله عليهم اثارهم وكهفهم وكتبوا اسماءهم وانسابهم في لوح في لوح هنان وهنان وهنان ابناء ملوكنا فقدناهم في شهر كذا في سنة كلا في مملكة هنان بن هنان ووضع اللوح في خزانة الملك وقالوا لن يكون ان لهذا شان ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد قرن وقال وهبي بن منبه وهو جاء حواري عيسى عليه السلام لمدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل له إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا سجد له وكره أن حتى فكره أن يدخلها فأتى حماما قريبا من المدينة وكان يؤجر نفسه من الحمام ويعمل فيه ينظر وراء صاحب الحمام في حمامة أي أتى حماما على هذا حماما نعم فأتى حماما على هذا بتشديد قريبا من المدينة فكان يآجر نفسه من الحمام ويعمل فيه وراء صاحب الحمام في حمامه البركة وعلقه فتئة من أهل المدينة وعلقه فتئة من أهل المدينة والحمام والمكان الذي قد جهز الاغتسال ويكون فيه ما دافئ يقتسل فيه الناس وربما يكون بأجرة وهذا هو الأصل أن يسوره بعض الناس ويجعل فيه ذلك الماء الحامي والناس يقتسلون فيه ويحصل على الأجرة وهذا موجود في بلاد اليمن لا زال الحمامات قديمة وليست الحمامات المعلومة التي صلح عليها الناس الآن وإنما الحمام هو الحمام الذي يجهز الاقتسال وهي موجودة في بندنا ومن غير مقابل وهي حمامات طبيعية خلقها الله سبحانه وتعالى ولكن يزهد بها الناس لشدة حرارة البلاد وتجدهم من يذهبون إليها إلا فأيام البرد قليلا يحتاجون إليها بخلاف المناطق الباردة يحتاجون إليها ربما على مدار السنة فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبرا الآخرة حتى آمنوا وصدقوه وكان كان شرط على صاحب الحمام وكان شرط على صاحب الحمام أن الليل لي لا يحل بيني وبينه ولا بين الصلاة أحد وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فغير الحواري فغيره الحواري فعيره. نعم. فعيره الحواري وقال أنت ابن الملك وتدخل مع هذه فاستحي وذهب فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك فسبه وانتهر ولم يلتفت إلى ذلك حتى دخلا معا فماتا في الحمام الله أعلم وأتى الملك فقيل له قتل صاحب الحمام قتل صاحب الحمام ابنك فالتمس فلم يقدر عليه وهرب فقال من كان يصحبه فسموا الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم على مثل إيمانهم فانطلق معهم ومعه الكلب حتى آواهم الليل اختلاف في الروايات كما ترى اختلاف عجيب ومعه كلب حتى آواهم الليل الكهف دخلوه وقالوا نلبث ها إلى الى الليل ثم نصبح ان شاء الله تعالى ترون رايكم فترون رايكم فضرب الله على اذانهم فخرج الملك في اصحابه يبتغون حتى ابتغونهم حتى وجدوهم فدخلوا الكهف فلما اراد رجل منهم دخوله ارعب فلما اراد رجل منهم دخوله ارعب ولم يطب أحد أن يدخله فقال قائل منهم أليس لو قدرت عليهم قتلتهم قال أليس لو قدرت عليهم قتلتهم قال بلى قال فابن عليهم باب الكهف واتركهم فيه يموتون جوعا عطشا ففعل قال وهب عبر زمان بعد زمان بعدما سد عليهم باب الكهف ثم إن راعياً أدركه المطر عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي فيه من المطر يكفينا ظاهر القرآن كل هذا لا نحتاج يكفينا أوه إلى الكهف وما ذكر الله من حراسة الكلب وهكذا من التقلب الذي هم فيه ذات اليمين وذات الشمال فما نحتاج إلى هذه الإسرائيليات ولا شيء. ما نحتاج إلى الإضافات هذه المذكورة في الإسرائيليات التي ليست لها خطم لأزمة فيكفين ما دل عليه القرآن من الظاهر في قصة هؤلاء الفتية المؤمنين بالله سبحان الموحدين الذين آذاهم قومهم فتركوا قوم أو فتركوا دين قومهم وهربوا منهم حفاظا على إيمانهم واستقامتهم من احتاج لهذا الذي يذكر عن وهب عن محمد مسحاق من المعضلات والإسرائيليات قال رحمه الله فقال وهب فعبر زمان, زمان بعد زمان بعدما سد عليهم باب الكهف ثم إن راعيا أدركه المطر عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنم فيه من المطر لكان حسنا ولم ينسى يعالجه حتى فتح ورد الله عليهم أرواحهم من الغد حتى أصبحوا قال محمد بن إسحاق طويل هذا الفقه طويلة نقرمه يسر منها من قال محمد بن اسحاق ثم ملك اهل ثم ملك أهل تلك البلاد درجن صالح يقال له بيدروس بيدروس فلما ملك بقي, بقي في في ملك 68 سنة فتحزب الناس في ملكه فكانوا احزابا منهم من يؤمن بالله ويعلم ان الساعه حق ومنهم من يكذب بها وكبر ذلك على الملك الصالح فبكى وتضرع إلى الله حزن حزنا شديداً فلما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون لا حياة إلا حياة الدنيا هؤلاء هم مدمر الكون ومبدن الحياة الطيبة بالحياة السيئة أهل الدنيا ونعوذ بالله من أهل الدنيا والله ما حصل ما حصل للمسلمين إلا بسبب أهل الدنيا من الثورات والانقلابات ومن زعزعة الأمن أيش يريدون غير الدنيا يريدون الملك نزع الملك من أهل إليهم والعمال لعداء الله وما يعطونه من العطايا ويمنونه من الأماني فأخزاهم الله أهل الدنيا ولا فجرة البلاء كله يأتي نمجهتهم انظر إلى هذا الملك الصالح على هذه القصة يبكي ويرى الباطل ينتشره ويستطيع دفعه وأهل الحق يغلون ويظهر عليهم أهل الباطل هذه من الموقيات والله والمحزنات أن ترى الباطل يظهر والحق يتلاشى ويضعف وأهل الباطل يكثرون وأهل الحق يقلون هذا الذي يبكي حقا قال فبكى وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل, لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون لا حياة إلا حياة الدنيا وإنما تمعث الأرواح ولا تمعث الأجساد هؤلاء إذن صاروا كفرا لا حياة إلا الحياة الدنيا تمتع فيها ونأكل ونشرب درهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون بس هذه الحياة التي نحن فيها إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا يموت كبارنا ويحيى صغارنا هذا هو الذي نحن عليه ما في بعث ولا في نشور كله كذب الذي أخبرت به الرسل. وإذا اعتقد الإنسان هذه العقيدة الفاسدة تجده يقبل إقبالاً كلياً على حياته الدنيا ما عنده آخر أصلياً ويقول لا حياة إلا الحياة الدنيا وإنما تبعث الأرواح ولا تُبعث الأجساد وهذه عقيدة بعض المبتدعة من أهل الإسلام أيضاً أن الأرواح هي التي تُبعث وأما الأجساد فتبقى في القبور رميماً تراباً رفاتاً فلا بعث إلا للأرواح كذبوا الله فالبعث يكون للأرواح والأجساد تخرج من بطول القبور إلى تلك الأرض التي ما عليها شيء بيضاء ويجمعهم الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر أرض الشام هذه عقيدة بعض المنحرفين الزنادق من المبتدعة هذه الزندقة خالف الأدلة التي تدل على بعث الأجساد والأرواح معا وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فجعل بيدروس يرسل إلى من يظن فيه خيرا وأنهم أئمة في الخلق فجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا أن يحولوا الناس عن الحقنا لا انصدم فيهم والله ويظنهم أنهم أهل العلم وأنهم سينفع الله بهم في مثل هذه المواقف وفعلا أهل العلم مثل هذه المواقف هم رجالها وهم بإذن الله من يكشفون قربتها ويبينون للناس الحق فيها لكن خذع بهم وتأثروا بالمجتمع وكان يحسن بهم الظلم فإذا بهم يزيدون الطين بالله وإنهم أئما في الخلق فجعلوا يكدموا بالساعة حتى كادوا يحولوا الناس عن الحق وملة الحواريين علماء سوء فلما رأى ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلقه عليه ولبس مسحا وجعل تحته رمادا فجلس عليه فدأب ليله فداب لينه ونهاره زمانا يتضرع فداب لينه ونهاره زمانا يتضرع الى الله تعالى ويبكي ويقول أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث انهم ايه تبين لهم بطلان ما هم عليه ثم إن الرحمن الرحيم انني يكره هلكه العباد أراد أن يظهر الفتنه أراد أن يظهر الفتيه اراد ان يظهر الفتيه اصحاب الكهف ويبين الناس شانهم ويجعلهم, ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن ساعة آتئة النار يب فيها واستجيبوا لعبده, لعبده الصالح بيدروس الملك الصالح ينفع الله به يكشف الله به ما يكشف من الهموم والغموم والكروب والخطوب على الناس ويستجيب لعبده الصالح بيدروس تم نعمته عليه وأ يجمع من كان تبدد من المؤمنين. فلق الله في نفس رج من أهن ذلك البد الذي في الكاف. وكان اسم ذلك الرجل الألياس أن يهد ذلك البنيان الذي على ف الكاف فيبني به حظيرة لغمهه فسأجرة غنا مين فجلى إ هنا نق ع الأري فستأجر ق مين فجعانا. سبحانك الله وحمدك لا إله الله.